أمن المؤتمرات والاجتماعات درس جديد نتكلم فيه عن, عن الأمنيات التي يجب أن نتخذها أو نتبعها من أجل المحافظة على المؤتمرات والاجتماعات من اقتحام أو هجوم العدو عليها وهذا إذا ندلنا ويعطينا صورة عن كيفية الإجراءات الأمنية التي يتخذها الطواغيت عندما يعقدون اجتماعا أو مؤتمرا فنحن إذا عرفنا كيف يتصرف العدو وكيف يرتب وكيف يقيم أمنياته بعد ذلك ماذا نستطيع أن نضع الخطة المناسبة لمهاجمة هذا العدو والتعرف على نقاط الضعف والقوة في هذه الأماكن فإذا قمنا بعملية إذا قمنا بعملية اقتحام أو الهجوم أو في هذا المكان نستطيع أن نضع خطة تكون ناجحة لعون وتوفيقه لأننا لا نستطيع أن نهجم العدو إلا إذ إذا عرفنا كيف يخطط العدو وهي ما هي نقاط الضعف وأين مراكز القوة في العدو، فهذا يجعلنا أن نبني خطة صحيحة وسليمة لمهاجمة هذا العدو. المؤتمر نعرف المؤتمر المؤتمر هو اجتماع مجموعة لفترة زمنية محددة بتدبير مسبق لمناقشة مسألة أو مسائل بصورة عالمية لغرض الوصول إلى نتائج محددة. المؤتمر هو اجتماع فيه مجموعة من الناس. لفترة زمنية محددة بتدبير مسبق من أجل مناقشة موضوع معين والمؤتمر عادة ما يقول بشكل علني يحضره الجميع المؤتمر بخلاف الاستماع. أما الاستماع فهو اجتماع مجموعة من الناس لفترة زمنية محدودة بتدبير مسبق لمناقشة مسائل معينة أيضا ولكن بصورة سرية جدا لغاضي الوصول لنتائج محددة الاجتماع يكون اللقاء فيه ومناقشة الأمور بطريقة ماذا السرية أما المؤتمر فتكون المناقشة عالمية كثير ما نسمع مؤتمر دول العالم الإسلامي اجتماع كذا وكذا مؤتمرات كثيرة تحصل مؤتمر مكافعة الإرهاب مكافعة الجهاد مثلا هذه المؤتمرات تكون عالة عالمية أما الاجتماعات فتكون ماذا بطريقة سرية الفرق بين المؤتمر والاستماع. المؤتمرات تكون مفتوحة لوسائل الاعلام تحضرها وسائل الإعلام. هذا هو المؤتمر. الاستماع غالبا ما تكون مغلقة، أي أي سرية. ما تحضرها وسائل الإعلام. الاستماعات لا تحضرها وسائل الإعلام. المؤتمر يحضره عدد كبير من الناس. الاستماع يحضره عدد صغير محدود. المؤتمرات تعقد في اماكن واسعة ومفتوحة. الاستماعات تحتاج لمكان محدود ومغلق. المؤتمرات تأمينها يحتاج جهد كبير للعدد الكبير الحاضر والمكان المفتوح. تأمينها أقل. أما الاستماعات فإن تأمينها أقل جهدا لعدد القليل والمكان المحصور. هذا هو الفرق بين المؤتمر والاستماع. المؤتمر تحضر وسائل الإعلام. الاستماع لا تحضر وسائل الإعلام. المؤتمر يحضره عدد كبير من الناس من الصحفيين والمدعوين وغير ذلك الاستماع على عكس ذلك يحضره عدد صغير من الناس ومحدود وأيضا المؤتمرات تحتاج إلى أماكن واسعة ومفتوحة بحيث تستوعب هذا الكم الهائل من الذين يحضرون ممكن نعمل مؤتمر في ملعب دقوة القدم منذ كم يحتاج مئات الناس مئات لأناف أما الاجتماع فهو يحتاج لمكان محدود ومغلق لأن الأمور التي تلاقص فيه أمور ماذا السرية أما المؤتمر فهي أمور علنية المؤتمر يحتاج إلى ماذا إلى جهد كبير في الأمن بسبب العدد الهائم من الناس واتساع المساحة التي يقام عليها بعكس الاجتماع فإن يحتاج إلى ماذا إلى عدد قليل من الحراس وجهد أقل من المؤتمر وأما بالنسبة لنا فنحن نحن دائما ليس عندنا مؤتمرات هي إلا ما هي اجتماعات سرية تحدد بمكان وزمان وعيض معين للأشخاص يحضرون على المناقشة موضوع مسبق ومستفق عليه فعمل المجاهدين دائما ماذا دا بالاجتماعات أما المؤتمرات فلا طاقة لهم به خاصة هذا الوقت حيث, حيث أن الدنيا كلها تحارب المجاهدين فليس عندهم القدرة على إقامة هذه الاجتماعات لا. الآن نتكلم عن الأخطار التي تواجه المؤتمر المؤتمر لا شك كل مؤتمر يواجه أخطار هذه الأخطار مختلفة نتكلم عنها الآن بالتفصيل. أول هذه الأخطار هو التخريب المادي تخريب مادي يستهدف المنشآة نفسها أي قاعة المؤتمر لنفسه وتخريب والتدمير أكثر ما يواجه المؤتمعات هو ماذا هو التخريب التخريب يقوم بالتخريب عن طريق المتفجرات نعم والتخريب أيضا ربما يحصل للآليات الخاصة بالمؤتمر وسائل الإعلام المؤتمر وسائل الاتصال وأيضا اختيال الشخصيات الهامة في المؤتمر قد يتعرض تتعرض الشخصيات المهمة التي تحضر هذا المؤتمر للاختيال كما حصل مع السادات، الرئيس المصري السادات، محمد أنور السادات، تم اغتياله في ساحة العبد العسكري، هذا هذا المكان اتضح سبب مؤتمه، كان عرض عسكري، وكان يحضره أيضا الرئيس السادات في هذا الوقت، فاستطاع أفراد الجماعة الإسلامية أن يقتالوا السادات هو بين جنوده وأفراد حمايته. وصلوا إليه بسطر الله عز وجل كما أيضا وصلوا إلى محمد بوبياف الرئيس الجزائر السابق كان تكلم هذا الطاغوت ثم قام الحارس الذي هو خلف الستارة محمد بوبياف يتكلم أمام الناس ستارة خلفه خلف الستارة موجود الحارس الخاص له قام هذا الحارس الشخصي وهو أحد الأخوة برمي قنبلة ثم خارج على ذلك لمسدسه وقتل محمد موزيات أيضا من الأخصار التي تواجه المؤتمرات السرقة سرقة الوسائق والمواد الخاصة بالمؤتمر وقاء الاستماعات توسية المؤتمر الاستماعات السرية على همس المؤتمر أيضا التصمت على المؤتمر بالوسائل الفنية او الاشخاص وغالبا ما يتم ذلك على الدنسات السرية المؤتمر او على التليفونات وكثير من اجلس الاستخبارات العالمية استطاعت ان تضع اجلس التصنق في السفارات او في قعات المجالس الوطني كما حصل في فلسطين الموساد وضع اجلس التصنق داخل المجلس الوطني الفلسطيني بحيث كل ما كان يدور في داخل المجلس الوطني كان, كان يصل للموساد الكي جي بي تطاعت ان تضع وسائل تصنط ايضا في السفارة الامريكية في موسكو المخابات المصرية ايضا وضعت وسائل تصنط في السفارة الامريكية في القاهرة وغير ذلك اجراءات تأمين المؤتمر نتكلم عن الاجراءات التي يجب ان تتبع في تأمين المؤتمر اولا عند التحضير للمؤتمر قبل ان يبدأ المؤتمر هناك وسائل واجراءات تتخذها الجماعات الإسلامية إذا أرادت أن تعقد استماعا والجماعات الجهادية لا تستطيع على ذلك بسبب الوضع الحالي أما الدول فإنها تستطيع على ذلك فنحن معرفتنا لما تقوم به الدول نستطيع أن نضع خطة مناسبة ل لعملية الهجوم أو الاختيال شخصية معينة في هذا المؤتمر أولا عند التحضير للمؤتمر معينة مكان المؤتمر يجب على على رجال الأمن أن يعاينوا مكان هذا المؤتمر حيث يعرفوا مداخل ومخارج المبنى، المصاعد، نقاط السيطرة على المبنى، المناطق المحيطة بالمؤتمر، المناطق السكنية، كل هذه المناطق دائما تكون ماذا مغلقة أمنيا يجب أن تدرك ذلك أن المناطق المحيطة بمكان المؤتمر خاصة إذا كان مؤتمر ضمن مؤسسات دول كل هذه المناطق تصبح ماذا منطقة عسكرية مغلقة لا يستطيع إنسان عادي أن يدخل هذه المنطقة لا يحضر لا يدخل هذه المناطق إلا من إلا رجال أمن أو المخولين بدخول هذه المناطق المكان الذي يعقد فيه المؤتمر أصبح ماذا منطقة عسكرية مغلقة أذكر عندما كنت في الأرض كان لي عمل في بعض الأماكن في عمان وكان في, في ذلك الوقت اجتماع اجتماع للدول العربية فالمنطقة الذي كنت لعمل فيها ما كان أحد يستطيع أن أدخلها. حتى الناس السكان الذين يسكنون في هذه المنطقة لا يستطيع أن يدخل إلا بإذن وتصريح من الحكومة أذكر المخابات الأردنية لاستخبارات عسكرية تابعة لحصن ملك الخاص أعطتني تصريح خاص بدخول هذا المكان هذه المنطقة وإلا ما أستطيع أدخل تصبح المنطقة إيش منطقة عسكرية مغلقة ما أحد يستطيع أن أدخلها. إلا من، إلا رجال أمن أو أصحاب المنطقة الذي يعيشون هناك، ولكن الذين أو أصحاب الأعمال في تلك المنطقة، ولكن كله معه تصريح من الاستخبارات أن هذا الرجل ليس عنده مشاكل أو أنه ليس عليه شبهات، يستطيع أن يدخل هذه المنطقة. حتى بيتك لا تستغل إلا بتصريح من استخبارات عسكرية. ما لتفاديا لأي حادث. هذه أعمال الطوارئ. أيضا التحري عن جميع العاملين في المؤتمر من السكرتيريا إلى من يقدمون خدمات كل الذين يقومون بعملية خدمة في المؤتمر أيضا المخابرات العسكرية والاستخبارات تكون تتحرى عن تجمع جميع المعلومات عنهم بحيث لا يدخل إنسان مشبوه أو غير ضرغوف في الدخول لهذا المكان لأنه قد يستخدم بعد ذلك ماذا لماذا لعملية القتل أو الاغتيال الرئيس الأمريكي لما يسافر من بلد إلى بلد خاصة البلاد المشبوه مثل البلاد العربية لا الحراس الخاصة تسبقه بيوم او يومين رتبون جميع امور الامر التي تتعلق بالرئيس الامريكي لا يستطيع اي حارس شخصي مصري ولا فلسطيني او غير ذلك يقترب بين الرئيس الامريكي كل الحراس كل الذين يؤمنون المكان كلهم من الحراس الخاصة الامريكي الذي يطلق عليه في السير في يعني الخدمة السرية عندما يأتي الرئيس الامريكي يزور فلسطين قبل سنتين كل الحراس الذين جاءوا سبقوه طائرتين فيها حاص خاص أمريكي دخلوا المنطقة ورامالله وأصبحت الله سبع منطقة مغلقة عذكرية للقوات الأمريكية حمصة حتى يؤمنون حماية كافية لمن للرئيس الأمريكي لأن الرؤساء هؤلاء لا يعتمدون على كلابهم الطواغيت العرب في عملية الحراسة لعل, و... لعل رجل صالح من هؤلاء من الحاصل الخاص الذي فيقوم بعملية اغتيال من هذا الرئيس أو تشويش على المؤتمر كما تعلمون أن الذي قتل محمد بغضيا تحت حراسي والذي قتل السادات محمد الإسطنبولي كان في الجيش المصري وستطاع بتوفيق الله عز وجل له أن كان في الجيش المصري محمد إسطنبولي قتل السادات هو الذي ركب قتل السادات كان في الجيش المصري ثم سهل دخول بعض, بعض إخوانه بحيث استبدل الذي هو كان من المقرر أن يقوم بعمل عرض عسكري يمر عمل المرصّة بسياراته الخاصة على أساس عرض عسكري. فيمر بسيارات خاصة كان معه مجموعة من الجنود سوف يمرون فهو هذا الإستانبولي استطاع أن يرتب بطاقات تزوّ بطاقات خاصة مزورة بالأخوة الآخرين. فالأخوة الآخرين الذين كانوا يشاركون في هذه العملية دخلوا المؤتمر. برفقة محمد الإستنبول على أساس أنهم من الجنود الذين سوف يقومون بها بالعرض العسكر أمام طبعا الأسلحة يجب أن تعلم مزيدا الأسلحة التي كانت موجودة بحوزة كل الطراش هي أسلحة منزوعة زوعة الإبرة بحيث ما تستطيع أن تطلق النار يجب أن تعلم أن هؤلاء الذين يترونهم بتنساز خرص خاص وغير ذلك معظمهم لا ي... السلاح السلاح منزوع زوعة الإبرة بحيث لا يطلق النار أبدا لك الإسلامبو ي الله عليه ماذا أحضر إبر خاصة وحتى الرصاص أحضره معه بحيث عندما يقوم بعملية العرض هذا الرصاص يكون موجود والإبر موجودة في الأسلحة لأنه في الأصل الأسلحة منزوعة الإبرة والمخازن فارغة فالإسلامبو لصطاعة فمن لا عذر للأم ندخل هذه الإبر والزقية معه إلى في السيارة وعند ذلك عندما وصل إلى منصة السادات بدأ بإطلاق النار على السادات، واقوتنا بعد ذلك السادات. حتى أن الحارس الخاص المصري لم يكن مسلح في ذلك الوقت. حارس السادات الخاص غير مسلح. الذي أصاب أخوة هؤلاء هو الحارس الخاص الأمريكي الذي كان يحمل السفير الأمريكي. هم الذين أطلقوا النار على أخوة عندما صاروا مع من يعني. يعني حتى توقفيت هؤلاء لا يؤمنون ماذا على جنودهم وعلى حارسهم الخاص. نعم الأمر الآخر استخراج تفاصيل لكل فئة تحضر المؤتمر لمنع غير مرغوب فيه من الدخول العاملين الزوار الحاضرين الخدمات أفراد الأمن السكرتيرية حتى أفراد الأمن كله, كلهم يكون كل فرد أمن مشبوه لأن هناك استفادة ما لا تقوم بكتابة التقارير عن الجيش هؤلاء الذي ال, ال, ال, فيه رائحة إسلامية أصلا هذا يبعد عن مثل هذه المؤتمرات الأمر الآخر التفتيش الجيد لقاعات المؤتمر مع وجود فريق فني متخصص لتكشف عن المتفجرات والتصنط قبل حضور الرؤساء أو المؤتمرين يقوم هناك دهاز خاص بالبحث والتحري عن هذا المكان وتفتيشه جيدا بحيث يبحث عن أجزاء التصنط أو غير ذلك فيقوم بعد ذلك بماذا؟ بخلعها أو إذا كان هناك متفجرات يقوم بتعطيل الشيخ عبد الله عزام كان يريد أن يقتلوه في المسجد الذي يقطف فيه المسجد الذي يقطف فيه وطبعا هذا شبه مؤتمر فكانت المخابرات قد وضعت فرق الاغتيال وضعت للشيخ عبد الله عزام لغم دباب عشرين كيلو تحت المنبر تحت الكرسي الذي يصلي عليه وعندما قام الأخ المسؤول عن تنظيف المسجد بتنظيف المسجد رفع الكرسي الذي يجلس عليه الشيخ عبد الله عزام رحمه الله فوجد تحت الكرسي لغم دبابة وأيضا فوق اللغم كمية كبيرة من الـ TNT لزيادة قوة التفجير وتم كشف هذه العملية يقول الشيخ عبد الله عزام معلقا على هذه الحادثة لم يكتفي هؤلاء المجرمون بوضع لغم دبابة هذا اللغم الذي يعطب دبابة وزنها خمسين طن بل وضعوا لزيادة التفجير وقوة التفجير وضع فوق ذلك قمية كبيرة من التي أنتي حتى لا يبق أحد في المسجد. ولم يمضي على هذه الحادثة سوى ثلاثة أسابيع حتى قامت نفس المجموعة المدعومة استخباريا بوضع عبوة ناسفة في في مجاري في مجراه الماء الذي بجانب الطريق. وهذا الطريق دائما كان الشيخ عبد الله يستخدمه من باء أثناء ذهابه إلى مسجد سبع الليل فكان هذا الروتين الذي اعتاد عليه الشيخ رحمه الله عليه في الحركة ايضا كان سبب في عملية تسهيل عملية اختياله رحمه الله عليه حيث وضع له العبوة كما قلت في مجرى الماء الذي هو من حجات الشارع وعندما مرت سيارة الشيخ رحمه الله عليه فجروها عن بعد وقتل الشيخ عبد الله عزان نصلا الله نتقبله في الشهداء الصالحين ويعلم منذيته يوم الدين نعم أي إنسان يتعرض لمحاولة اغتيال وتفشل يجب على هذا الأخ أو المجاهد أن يغير جميع الدائرة التي تحيط به ويغير المنطقة التي يسكن فيها أو لا تعرض فيها الاختيال أخ يقتل يجب أن تغير الطاقم الذي حوله الأمر الأول أمر الثاني يجب أن تخرجه للمنطقة التي تعرض فيها الاختيال وإلا سوف يختال بعد ذلك تعلمون أن الشيخ حمزة الربيع رحمة الله عليه مسؤول عمل خارجي في تنظيم القاعدة تعرض لمحاولة اختيال مرتين حيث أن طائرة التجسس من غير طيار استهدفته في المرة الأولى عندما كان في منزله فقتلت زوجته وأبنائه ونجاه الله عز بعد أن أصيب بعدة جروح ولكن في المرة الثانية أيضا استهدفته هذه الطائرة فقتل في عمل الاستهداف الثانية فكان العمل الأمثل في مثل هذه الحالة أن تغير الدائرة الضيقة المحيطة بحمز الربيع رحمة الله عليه هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على الجهاز الخاص المسروع حمايته. أن ينقله من المكان أو المنطقة التي تعرض فيها لعملية الإختيار إلى منطقة بعيدة بحيث يصعد على الجاسوس الذي كانت له يد في عملية الإختيار الوصول إليه ثانية ولم يحصل من هذا شيء هناك ظروف حالة دون ذلك ولكن كان هذا هو الواجب في مثل هذه الحالات نعم وبفضل الله عز وجل أن الجاسوس الذي كانت له يد في عملية قتل حمز الربيع تم انقاء القبض عليه ونال جزاؤه العادل الذي يستحقه. نعم. نعم. فهذه الأخطاء يجب أن نتفكر في العمل و والإنسان ينتبه لها. بعد التحقيق مع هذا الجاسوس تبين أن هذا الجاسوس هو رأس كبير في التجسس. وكان يدير عن شبه شبكة عليهم الله ما استحق نعم قلنا لكم اعتتيج جيد لقاعات المؤتمر مع وجود صديق فني متخصص في الكشف عن المتفجرات والتصمت تعيين اماكن الحراسات وعدل الافراد في كل نقطة تعيين اماكن الحراسات وعدل الافراد في كل نقطة تأمين احضار وادخال الوسائق والمعدات داخل المؤتمر هذا كل هذه الإجراءات على تكون قبل بدء المؤتمر هناك أيضا إجراءات أمنية يجب أن تعرف أن الطاغوت وأن عداء الله عز وجل يستخدمون أضعاف أضعاف ما ذكرناه من احتياطات فنحن عندما نضع الخطة المناسبة لعملية الاختيال أو التدمير يجب أن نضع في العسلان هذه إجراءات الأمنية التي سوف يقوم بها العدو أيضا وزيادة على ذلك أثناء الإقادة المؤتمر واحد الحماية الخارجية لمكان المؤتمر جميع المداخل والمخاز تفحص تصريح الدخول والتأكل من ساحة مقارن الشخص بالصورة أثناء الإقادة المؤتمر نقوم بحماية خارجية للمؤتمر بحيث لا يدخل أحد لهذا المؤتمر إلا عنده تصريح وإذا نجب أن ننظر نطابق بين الصورة الموجودة في التصريح وصورة هذا الشخص الأمر الآخر لا يسمح في غير المعنية المؤتمر إنسان ليس له شأن ولا عمل في هذا المؤتمر لا يسمح له بالدخول هذا ما يستخدمه ويتمع أداء الله عز وجل أيضا لا يسمح لأي فرض للمؤتمرين بالتواجد في غير مكاني كل انسان يكون في مكانه المخصص له مجل الأمل يكون في مكانه المخصص عام نظر يكون في مكانه المخصص المؤتمر الحاضر الصحفي كل هؤلاء يقولون في أماكن معد مسبقا عند الاشتباه يقول التفتيش الثور الأشخاص والحقائب إلى استباه ذُبَّ في إنسان تقوم الأجهزة الأمنية بماذا؟ بفحص النظر وتفتيشه وتفتيش الحقائب التي معه أيضاً الأخوة عندما أرادوا اغتيال أحمد شاه مسعود فكروا بطريقة جديدة نصل فيها إلى أحمد شاه مسعود ولكن بطريقة ما يستطيع أحمد شامسعود وأجهز السلامية أن تكشفها فوجد أن أفضل طريقة يستطيع أن ندخل فيها لأحمد شامسعود هذا الرجل المتكبر وهو يحب الصحافة والإعلام فوجدوا أن أفضل طريقة بعد دراسة حياة أحمد شامسعود ونقاط ضعفه ووجدت استخباض القاعدة والجهاز الخاص في القاعدة أنه يستطيع أن ندخل لهذا الرجل عن طريق الإعلام والصحافة فوقع الاختيار على اثنين من الأخوة من يدخل اللغة الفرنسية والإيطالية وهو ومعروف أن أحمد شام مسعود هو رجل فرنسا لدربة فرنسا وهو ابن فرنسا فوقع الاختيار على اثنين منهم أخونا أبو سهل التونسي رحمة الله عليه وأخونا أبو عبيد التونسي أيضا وقع الاختيار عليهم على, انهم على أن يكونوا صحفيين ثم يسيرا الى احمد شامسعود من اجل ان نعمل ونقاع صاحفي فوجد الاخوة فريق التجهيز وجد ان افضل شيء هو ان نضع العب الناس داخل الكاميرا داخل الكاميرا فسألا استطاع الاخوة ان يصلوا لاحمد مسعود وعندما التقوا مع احمد مسعود قالوا له نريد ان نأخذ لك صورة نريد أن نأخذ لك صور أثناء اللقاء الصحفي كان الأخ يسأله والثاني الثاني والآخر نصور العبو وضعت ما يقرب من أكثر من ألف شبية حتى نضمن قتله 100% وعندما حمد شامس عود قال له نريد أن نأخذ لك بعض الصور أثناء اللقاء الصحفي فالأخ قام عملية ماذا التزيير فقلت لأحمد شامس عود على الصور فقلت لأخ المصور الأخوان الأخرين فتنا أيضا ومستهل وخلاب ودعه الله عليه يو... ابو سهل حدثني قبل ما اقتنه انه رأى رؤيا عجيبة سمع صوتا يقول الشيخ عبدالله عزام قتل اذا وبايع الشيخ وسامة ثم احس مرات بعد ذلك ذهب ابو سهل الى الاخوة وبايع الشيخ وسامة ولكن حدثني قال لي لا تخبر احد هذه الرؤية وكما انه قتل الان ف... فلا بأس ذلك صلى الله ثم بعد هذا وضيع الشيخ بعد ذلك الأقوى تم انتخابه ليقوم بهذا العمل المبارك حيث خلف خلف أفغانستان من شر هذا الفرنسي عليهم الله ما يستحقن آه... نعم التفتيش المستمر القاع قبل وبعد الجلسات لجمع الوثائق نشر مجموعة من آفات الأمن بالزي المدني داخل قاع التعاون مع الطوارئ ويجب أن نفهم جيدا أن هؤلاء الذين دائما بالزي المدني في الاجتماعات أو في المؤتمرات هؤلاء لا يغرى لباسهم المدني إنما هم يكونون رجال أمين تدريد ولكن باللباس المدني كلكم رأى عندما ألقى هذا الصحف العراقي الحزاء على رئيس الأمريكي بوش كيف قام الذين حوله وبجانبه يجسونه بجانبه كيف قاموا بالهجوم على هذا الصحفي العراقي هل تسمون الآن أزديدي أزديدي نعم فكان هؤلاء الذين يلبسون لباس المدين ويلبسون بجانبه على أساس أنهم صاحثين وغير ذلك هم ماذا هم الحاصل الخاص للرئيس الأمريكي عندما رمى حزاءه قاموا كلهم بالهجوم ماذا عليه وتمكنوا منه. كذلك في بعض المؤتمرات كان يتكلم فيها ولي العهد البريطاني وليام أحدهم قال يريد أن يطلق النار على من على الأمير ولي العهد البريطاني فالذي يجلس في اول أول ما هذا الرجل رفع المسدس أراد أن يطلق النار الحاصل خاص الذي يلبس المدني لأنه هذا الرجل لا يعرف أن الذي بجانبه هو حرس خاص ولكن بالزي المدني هو رفع المسدس من جاته وحاصل الخاص قام بركل المسدس ويد هذا الرجل ثم بعد ذلك قضى عليه هؤلاء الحاصل خاص وتمكنوا منه قبل أن نقوم بعمله فأنت دائماً يجب أن تنظر إلى هؤلاء الذين المسؤولين مثل المدني على أنهم ماذا حرس خاص فتأخذ حذركاً منهم فتأخذ الحذر منهم ليس هناك رجل أمن مدني وغير مدني كلهم رجال أمن هؤلاء حتى الصحفيين في كثير اوقاتهم هم أيضاً من الحاصل الخاص نعم، حراسة مواقف في الآليات المؤتمرين لإحماياتها من التخريب أيضاً السيارات التي يأتي بها المؤتمرون، هناك حرف خاص لها حتى لا أحد ضاع أو مناسبة أو شيء من ذلك، فتقوم يقوم الجهاز الأمني دائما بحراستها. سحب بعد إقامة المؤتمر، الآن انتهى المؤتمر، ما هي الإجراءات الأمنية تكون كالتالي سحب جميع التصاريح ولوحات التعارف الخاصة بالمؤتمر، تأمين. تعالج الوسائط والمواد والمعدات إلى أماكنها. الخلاصة: الخلاصة من هذا الدرس واحد: تأمين حضور وغادرت الشخصيات الهامة للمؤتمر. الجهاز الأمني أو الحافل الخاص يقوم هو بماذا؟ بتأمين حضور وغادرت الشخصيات الهامة في المؤتمر. بعد ذلك، وجود وسائل طوارئ خاصة بالشخصيات الهامة وسائل نقل إخفاء تهريفي في حال وجود خطر على الأجهزة الأمنية أو الحافل الخاص. عنده وسائل خاصة من أجل حماية وتهريب هؤلاء الشخصيات المهمة إما المداخل الخاصة، إما سيارات خاصة إما غير ذلك من الأمور المتبعة في إخفاء الشخصيات وحماية الحياة وجود الخطر وجود حراسة خاصة بالشخصية الهامة كل شخصية هامة لابد أن يقول معها ماذا حراسة خاصة بحيث تمنع الناس من الاقتراب إليها سواء الجمهور المهملين أو غير ذلك أحد المصريين جاء الرئيس حسني مبارك يريد أن يهنع الرئيس حسني مبارك يسلم عليه من الحاضرين من الناس العواب فكان محوث كين فأول ما اخترب من الرئيس بسرعة أن يضرب الرئيس حسني مبارك لا بارك الله فيه ولكن الحاصل الخاص ماذا عاجله وقتله قبل أن يصل إلى الرئيس مبارك نعم ونجم من عندك محاولة تغتيال هذا الطاوط المبارك لا. لا. لا. لا. كبير العجيب في الأمر أن هذا الطاغوت حسن مبارك كان وزير للدفاع ونائبا للستادات عندما قتل السادات كان السادات وحسن مبارك لا بارك الله فيه بجانب السادات عندما قتل السادات ولكن خالد استنبولي قال السادات نحن لا نريدك نريد هذا الكلب فقط السادات لماذا لأن الجماعة الإسلامية كانت لا ترى كفر الدولة المصرية كانت ترى فقط كفر من السادات ولو كانوا خلصوا عليه كانوا أراحونا من شبه رم ضاغية وهم <تصفيق> نصر خليل أيام. نعم. الاستعداد التام للتصدي لأي هجوم على المؤتمر. وجود مصدر طاقة بديل ومتخصصين لإصلاحه. أطالهم أطالهم في أذكر عندما كنت في الإخوان كنت كانت الحكومة الأردنية حتى تمنع على الإخوان المسلمين المؤتمرات أو الخطابات كانت تقوم بقطع الكهرباء عن المزد. حصل في أكثر وعن المؤتمر حتى لماذا تقوم بقطع الكهرباء عن المؤتمرين حتى ينفض الاجتماع ومع ذلك خطباء الأخوان كانوا يستمرون بعملية الخطابة حتى من غير ميغرافونات سماعات خارجية وداخلية طبعا الموصول المسلمين في الأردن وفي غير ليس عندهم القدرة على أن يمنعوا هذا الأمر هتلر عندما كان يجمع الناس الحديث إليهم كان يوقون المؤتمرات الخاصة بحزبه حزب العمال الاشتراكي الألماني النازي هذا كان الشيوعيون والبرجوازيون الطبق الحاكمة في ألمانيا كانوا يقومون بالتشويش عليه وعلى حتى لا يسمع صوته لعامة الناس ثم بعد ذلك التفوا إليه طبعا هذا كان في بداية أمره وعهده هتلر في تلك الحال وجد أنه لا يستطيع أحد أن يرد هؤلاء المشوشون على عقابهم إلا اتباعه المخلصون له والحزبه فأنشأ مجموعات من الحرس الخاص دربهم حتى يقوموا بعملية إيقاف هؤلاء حتى يقوموا بإيقاف هؤلاء الذين يشوشون على مؤتمراته واجتماعاته التشويش في تلك الأيام كان عبارة عن التصفيق والتصفير وإيقاف الحطيب ومقاطعته وربما أيضا يصل إلى عملية العراق بالأيدي وفعلا استطاع أن ينجح في أن يرد هؤلاء على عقابهم ويمنع تشويشهم لذلك قال قبضته المشهور الإرهاب لا يرده ولا يدفعه ولا يواجه إلا بالإرهاب وقال أيضا أن الجماهير لا تتبع إلا القوي ذلك يجب على الحركة الحركة الناس التي كان يتدعمها في ذلك الحين يجب عليها أن تكون قوية حتى يتبعها الناس فلو سمح لهؤلاء المشوشين أن يقوموا بالتشويش وتخريب هذه المؤتمرات التي كان يقيمها لعلم الناس كما يقول أن الحزب الذي أنشأه هو حزب ضعيف وبالتالي ينفض الناس عنه حتى عندما أنشأ هذا الحرس الخاص هو بنفسه كان يقوم بعملية الشطابة بهم وتحميسهم وتجيعهم على مواجهة من يقوم بتعكير الصف صف أمؤتمراته الخاصة وبالفعل نجح وستطاع أن يثبت نفسه ومع الوقت ازداد عدد المنضمين تحت لواءه و. المنظمين إلى حزبه وبعد ذلك اقتُسح الشارع الألماني وحكم ألمانيا وباقي القصة إنهم والإخوان المسلمون لا لا يستطيع أن يدافع عن أنفسهم بل هذا الهالك عبد الناصر كان يفتخر أنه ألقى القبض في ليلة واحدة على سبعة عشر ألف من الإخوان المسلمين لو كانوا هؤلاء سبعة عشر من من النياع والصرخان لجلس شهر أو ما يزيد وهو يجمع فيهم. ولكن هو يقول أن الإخوان لا يبدون أي مقاوة في عملية سجنهم أو تعذيبهم بل هم يفتخرون بأنهم سجنوا كذا وكذا من السنوات طبعا السجن ليس مفخرة وليس مدعان الفخر هؤلاء الطواغيت لا يرد كيدهم ولا يدفع شرهم إلى الجهاد والقتال أما غير ذلك من الطرق البال التي يتبعها الإخوان فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا يقيم حق ولا يبقى باطل. لهم الآن ما يقرب من سبعين سنة وهم يمجدون الديمقراطية ويغنون بمحاسنها وسيبقون أيضا سبعين سنة وسبعين أخرى ولن يصلوا إلى ما يودون لن يصلوا إلى ما يودون إلا إذا انتشقوا أسلحتهم وقاموا للجهة في سبيل الله وبغير ذلك لا نصر لهم والتجارب كثيرة والشواهد أكثر نعم. فالجماعة التي لا تملك قوة لا تملك شيء ولا تملك أمر ولا تملك له كما قال إطلاع الهراب لا يردعه إلا النهاب. الفطر لا تردع الهراب. نعم. وجود مصدر طاقة بديل ومتخصصين لإصلاح أي أعطان, أعطان هندسية ملاحظة التصرفات المفاجئة والشاذة للحضور قد تحدث تصرفات مفاجئة وشاهد من الجمهور، فجب أن تكون ماذا؟ أن تكون على حذر من هذه التحركات وهذه التصرفات المفاجئة. الحاصل الخاص هو الذي يكون على حذر من تصرفات وتحركات أي شخص. تأمين أدوات المؤتمر، الآليات، المفروشات، اللافتات مستندات، منشورات، إلى غير ذلك. وضع خطة أمنية للأسلحة والمنشورات في حال ضبطها. وجود أماكن آمنة بعيدة وأمن الإخفاء الشخصيات هما بعد المؤتمر الاجتماع انتهينا بذلك من المؤتمر أنا أتكلم عن أمن الاجتماع الاجتماع تعريفه هو اجتماع مجموعة لفترة زمنية محدودة بتدبير مسبق لمناقشة مسائل معينة وصورة سرية جدا لغرض الوصول لنتائج محددة نتكلم عن الأخطار التي تواجه الاجتماع أول هذه الأخطار هي مدهمة أجهزة الأمن مدهمة أجهزة الأمن لمكان الاستماع من أجل القبض على المجتمعين أو قتل المجتمعين القبض على المجتمعين قتل المجتمعين الأمر الآخر الاخطار التي قادت عرض له الاجتماع، أولا مدهمة أجهزة الأمن وهو أخطر ما يواجه هذه الاجتماعات هو مدهمة أجهزة الأمن لهذا الاجتماع نحن جماعات أخطر ما يواجهنا فقط هو ماذا عملية أثناء قيام بعمل سري خاص أنت أكثر خطر لواجهك ماذا أن تهجم أو تقوم أجلس الأمن بماذا لمهاجمة هذا المكان الذي تستمع فيه أنت. نعم قلنا مدهمة أجلس الأمن القبض على المستمعين الهدف منه أم إما القبض على أسر المستمعين أو قتل المستمعين الأمر الآخر مدهمة جماعات معادية من أجل الاختيال أو التخريب والتفريب إما عن طريق الحرائق أو عن طريق التفجير الجاسوسية وأشارينها المراقبة التفتيش إلى آخره فهذه كل أخطاء تواده الاجتماعات من أشهر عمليات التي حصلت قيام جماعة مجاهدي خلق بتفجير مجلس الشورى الإيراني وقت العشرات من مجلس الشورى الإيراني في الثمانينات كانت عملية كبيرة حدثت في إيران جماعة مجاني خلق المعاربة الشيوعية كومنيست قامت عملية تفجير ووصلت الصعف أن تصل إلى مجلس الشورى الإيراني وتضع فيه أم وناس فأدت إلى تدمير مجلس الشورى الإيراني وقتل العشرات من مللي إيران نعم. أنواع الاجتماعات الاجتماع في مكان ثابت هو اجتماع يجتمع فيه أكثر من ثلاث أفراد لمناقشة خطة أو لإعداد لها. الاجتماع أنواع الاجتماعات: اجتماعات, اجتماعات ثابت وغير ثابت، اجتماع متحرك هو اجتماع من عدد قليل من الأفراد لا يتعدى ثلاثة أشخاص لإبلاغ أمر معين. اجتماعات متحركة. مراحل تأمين الاجتماع أو لماحات ما قبل الاجتماع. برنامج الاجتماع. تحديد جدول الاجتماع بدقة. قبل أن نجلس لمناقشة أي أي موضوع حتى ن نوفر علينا من الوقت في الاجتماع لابد أن نحدد الموضوع الذي سوف نتكلم فيه ونناقش فيه وماذا سنعمل في هذا الاجتماع الأمر الآخر تحديد زمن الاجتماع ينتهي فيه مهما كان الأمر مهم أيضا يجب أن نحدد مكان ننتهي فيه هذا الاجتماع مهما كان الأمر لم ينتهي بعد ولكن إذا وضعنا أننا سننتهي الساعة الثانية يجب أن نتحرك الساعة الثانية من الاجتماع الأفراد المجتمعين هذه خطط لحماية الأفراد المجتمعين وضع خطة أمنية وقصة, وقصة غطاء مناسب للأفراد إذا تعرض أحدهم من قبضه مثلا في الآتي كل أخ يأتي إلى يجب أن يقول في رأسه ماذا خطة أمنية وغطاء يستطيع أن يتحرك به وحط أمنية يستطيع أن يتشبك بها ويتكلم بها إذا تعرض هو للأسر مثلا أنت من صاحب مكان الاستماع ستسأل من كان معك ستسأل أيضا ماذا كان سوف يدور في الاجتماع هذه أسئلة وغيرها من الأسئلة ربما أنت إذا وقعت في الأسر سوف تسأل عنها فيجب أن تكون عندك إجابات معدة مسبقاً أيضا عدم وجود فترة زمنية كبيرة بين تحديد موعد الاجتماع والاستماع نفسه يعني بمعنى أن إذا أنت لو رتقل الاجتماع يجب أن لا تكون هناك فترة زمنية كبيرة بين الاجتماع وبين موعد الاجتماع يجب أن تكون فترة زمنية قليلة لماذا حتى يصعب على العدو تحديد أو كشف هذا الاجتماع إذا كانت فترة طويلة هذا ليس في صالح المجتمعين الفترة المؤلمة في وقت الاجتماع ومكا وبدء الاجتماع يجب أن تكون هناك الفترة قصيرة قليلة. نعم. الأم الآخر تأمين مكان الاجتماع والطرق المؤدي إليه كالآتي: التأكد من وضع الأمن عن طريق التلفون الاتصال وضع أفراد مراقبة المكان قبل وأثناء الاجتماع يجب أن يكون هناك في مكان الاجتماع أفراد من المراقبة للحماية. مكان الاجتماع اغنى لتبلغ المجتمعين اذا كان هناك تحرك من قوات الامن باتجاه مكان الاجتماع الامر الاخر زرع احد افراد بجوار اقرب نقطة للعدو ايضا ان امكن ان تضع افراد من جهاز الامن اين بالقرب من اقرب نقطة للشرطة او البوليس او الجيش من هذا الاجتماع بحيث اذا تحركت قوات الامن من هذا المكان هو يقوم بالاتصال بالمجتمعين بالمنفق فيقوم بالمنفق بإبلاغ المجتمعين فالمجتمعين بعد ذلك يفضوا الاجتماع ويتحركوا قبل ماذا قبل أن يتصلهم قوات الأمل وضع حارس مسلح لصد أي هجوم. الفراسة يجب أن يكون مسلحين بحيث يصدوا أي هجوم. تجهيز برنامج حريق مظاهرة قنبلة موقوتة غير ذلك في مكان بعيد عن مكان الاجتماع للنفط النظر الأمن أيضا إن أمكن أن تقوم بعملية ماذا؟ إيقاف سيارات العدو من التقدم إلى عن مكان الاجتماع بحيث أنت تختلق تختلق مشكلة تختلق عملية ترمي قنبلة تخرب الطريق بحيث ماذا؟ أنت تمنع وصول قوات الأمن إلى مكان الاجتماع بأي طريقة تؤخر بقدر الإستطاعة حتى يستطيع المجتمعين ماذا الفرار تحديد خطة الطوارئ عندما مهدامة الشرطة للمكان يجب أنت في الاجتماع ايضا ان أن تحدد ماذا تفعل لو جاءت لو جاءت الشرطة او البوليس لو جاء وهذا ما مكان الاجتماع هل تواجهه هل تواجهه هل تقتله هل ما مثلا تسلم له مع وجود خطة أمنية لك زيدة هل تهرب هل تقوم بعمل في المكان هناك أدة خيارات موجودة أمامك في حالة مدهمة الشرطة يجب أنت وأخوانك المجتمعين أن تتفقوا على ماذا على خطة للهرب أو خطة لمقاومة العدو أو خطة للتشريك المكان أو خطة للتسليم للتسليم ولكن مع وجود خطة أمنية خطة أمنية بمعنى أن يكون عندك أن تتفق أنت وأفوالك على غطاء بحيث حتى لو سلمت نفسك ما يكون عليك ماذا ضرر بسبب وجود هذه بهذا الغطاء أو الساتر الذي أنت من أجله في هذا المكان نعم. يجب على الأفوال المتدهين لمكان الاجتماع الآتي طبعا عندما تذهب إلى الاجتماع أنت الآن تعمل في دولة بوليسية ودولة أمنية وأنت تظن نفسك مراقب ونقول منكم أن الرجل سري أو الرجل الأمن السري أو الرجل الذي يعمل فيه المدن يجب أن يستشعى دائما بالخطر الخطر العدو حوله فيتصرف دائما على أساس أنه مراقب فعند ذهابك إلى مكان الاجتماع يجب أن تتخذ عدة إجراءات أمنية حتى تضمن أن العدو لا يراقبك وبالتالي لا ينكشف أمرك وأمر نتكلم عن بعض الأمور التي يجب أن تتخذها واحد أول شيء قبل قبل, الت... قبل الذهاب إلى مكان الاستماع يجب التأقل من عدم وجود المراقب من العدو. يجب أن تتأكد أنهنا عدو هناك يراقب. الأمر الآخر عدم أن لا تتوجه إلى مكان الاستماع مباشرة أو أن تتوجه في مجموعة من الأخرى تتوجهون مرة واحدة. بل واحد واحد يذهب إلى مكان الاستماع. أمثال لا تذهب مباشرة إلى مكان الاستماع بل إذا لك أكثر من نقطة تنزل فيها ثم أنت تذهب إلى مكان الاستماع. الأن الآخر لا بد من وجود فواصل زمنية بين دخول أفراد أيضا دخول أفراد إلى مكان الاجتماع يجب أن يكون بينهم فواصل زمنية بحيث أحدهم يذهب الساعة الثانية الآخر يغب الساعة الثانية والنصف وهكذا الثانية وعشر دقائق لا يدخلون مرة واحدة إلى مكان الاجتماع هذا لتقليل عملية الخسائر في حالة وجود المراقبة وفي حالة وجود الهجوم على هذا المكان النزول قبل أو بعد مكان الاستماع إذا كان أحد الأفراد أو كلهم يستقل مواصلات تترك السيارات الخاصة بعيدة عن مكان الاستماع. أيضا إذا أنت تذهب في سيارة تاكسي أو باص أو غير ذلك يجب أن لا تنزل مباشرة أمام مكان الاستماع منزل الاستماع بل تذهب إما تنزل أمام وإما تنزل قبل مكان الاستماع. وإذا أنت يأتي بسيارة خاصة لك يجب أن لا تضع السيارة أمام منزل أو مكان الاجتماع بتضح في مكان بعيد آمن ثم أنت تأتي بالأرجل أو بالقدمين إلى مكان الاجتماع أيضا يجب أن مظهر مظهرك الشخصي الملابس ومظهرك يجب أن تتناسب ومكان أن تزاهب إليه يجب أيضا التأكد من صلاحية السلاح إذا كان الأفراد مسلحين التأكد أيضاً من الغطاء المناسب لما يحمله الأخ من أوراق شخصية سنتكلم إن شاء الله في درس خاص يا أبو عمر عن الغطاء سنتكلم في درس خاص إن شاء الله عن الغطاء المناسب لما يحمله الأخ من وأوراق شخصية يعني أوراقك الشخصية الهوية والجواز أو غير ذلك يجب هذه الأوراق تتناسب مع الغطاء الغطاء الذي تتخذه أنت متخذ غطاء لك أنك دكتور أو أنك صيدلي أو أنك رجل أعمال أو أنك عامل نظافة الأوراق هذه التي تحملها معك الأوراق الرسمية يجب أن تتناسب مع هذا العمل الذي أنت تتخذه لك كغطاء وقلنا لكم السابق أن, أن الأخ المجاهد كما هو رجل استخبارات لا يتحرك في مكان في هذه الدنيا إلا وعنده غطاء شاك يتحرك فيه وهذا إن شاء الله هو درس مستقيم سنأخذه في الأيام القادمة نعم الأمر الآخر اختيار مكان الاجتماع لابد أن توفر في مكان الاجتماع سفاة تساعد على مواجهة الطوارئ وال التي تواجه الاجتماع أفراد معلومات أسر على غير ذلك هذا المكان من حيث الموقع لا يكون مكان منعزل ولا يكون أول منازل مكان الاجتماع دائما لا يكون أول المنازل ولا يكون منعزل عن الناس بل يتوفر ذلك لماذا لا لتسهل عليك عملية الفرار لو أردت الفرار أما إذا كنت منعزل فيسهل على العدو أن نحاصره وأيضا وجود عدة طرق توصي إلى مكان الاجتماع ليس فقط طريق واحد بحيث يسهل, يسهل على العدو أن نراقبه بل يكون هناك عدة طرق تستطيع أن تستخدمها إلى أن تصل إلى مكان هذا الاجتماع يصعب على العدو بهذه الطريقة ماذا؟ أميس المراقبة أن يكون بعيدا عن مكان الشبهات هذا المكان بعيدا عن عن أماكن ماذا الشبهات أماكن شبهات مثل أماكن الفجور أو أماكن المخدرات أو غير ذلك أو أماكن تواجد المجرمين لماذا؟ لأن هذه الأماكن دائما عرضة لماذا ل لمدامات الشرطة وهدم الشرطة والبوليس هذه وأماكن الجريمة وأماكن المخدرات هذه أماكن مفتوحة دائما القوات جزء الأمن تستهدفها يجب أنت حتى لا تستهدف بطريق الخطأ يجب أن تكون الأماكن التي تختارها أي ماذا بعيدة عن هذه الأماكن أيضا يفضل بالسقة وسيلة اتصال ويتم التفاضل بين الدور العلوي والعرضي يجب أن يكون أيضا في السقة التي تعمل فيها هذا الاستماع ماذا؟ وسيلة للاتصال ويفضل أن تكون السقة بين الطابق العلوي والأرضي لتسهيل عملية الفرار لو حصل أي مكروف أثناء الاجتماع وضع خطة أمنية تتمثل في الآث واحد غطاء مناسب لوجود الأسراد في المكان يجب أن يكون لكل أخ لكل, م... لكل مجتمع غطاء مناسب لوجوده في هذا المكان لماذا هو متواجد في هذا المكان وأيضا يجب أن تتأكد أن الأوراق الشخصية التي معك تناتب الغطاء المتفق عليه في هذا المكان عدم وجود ما يدل على الاستماع مكتوبا أو إن كان لابد أن يكون مشفرا أيضا ما يكون مكتوب في هذا الاستماع أو ما تتفقون عليه من نقاط تجب أن تكتبوه بل إذا كتبتموه يكون مشفرا حتى لا يكون أداء يستخدمه, بعد ذلك يستخدمه أجلس الأمن بعد ذلك لإدانتك تشريك المكان إذا استدعت الضرورة لذلك تقوم بتشريك المكان تحسبا لهجوم العدو إذا استدعت الضرورة لذلك عدم تناول أطعمة أو ترك أثاث تدل على ولود أشخاص كثيرين، حتى لا يعرف عدد الأشخاص. بعد الانتهاء من الاجتماع الانفراد، فرادا أو كل اثنين مع بعضهما حسب عدد الأفراد. بعد الانتهاء من الاجتماع يجب أن يكون التحرك بحيث ما يزيد العدد عن اثنين. والأفضل دائما التحرك يتحرك الإنسان دائما بمفرده هو أفضل. عدم التوجه مباشرة لطرق عامة والسير من طرق جانبية دائما بعد انتهام الاجتماع انت لا تتحرك من طرق العامة انما تتحرك من الطرق الجانبية المتوية عدم الحديث بما كان في الاجتماع اثناء التحرك او بعده انتحاب جميع النقاط المراقبة بعد انصراف الافراد الافراد المراقب لا تخرج ولكن سعب من المكان حتى ماذا حتى ينتهي الاجتماع ويذهب المستمعين عدم ترك اي شيء يدل على أن هناك أكثر من صاحب المكان. رابعا في حال مداهمة الشرطة والقبض على أحد الأفراد ماذا يكون؟ واحد. وضع خطة أمنية لصد الهجوم حيث يتمثل في الآتي: من سيتعامل مع العدو بالرصاص؟ هذا ما من سيهرب بالأشياء المهمة؟ من سيحرق الأوراق المهمة؟ كل هذا يجب أن تتفقوا عليه قبل عملية الاجتماع حتى لا يكون هناك ارتباك أثناء مداهمة الشرطة للمكان. أيضا مع عدم التوجه مباشرة إلى الأماكن البديلة لماذا؟ إذا توجهت مباشرة إلى الأماكن البديلة ربما ماذا؟ ربما تكون هذه الأماكن البديلة أيضا مراقبة أو أن البوليس ينتظر فيها تحديد الطرق والشوائع التي سيتم الهروب منها عند الطوارئ أنت تضع في رأسك ومخيرتك أنك لو حصل كذا أن نفعل كذا نهرب من هنا أو نهرب من هناك دائما أنت تفكر وتضع في نفسك الطريقة المثلى لعملية الفرار والهرب يجب التأكد من خروج جميع الأفراد في حال وجود تشريك المكان بحيث ما تقوم بالتفجير أو غير ذلك وإخوانكم ما زالوا في الداخل في حال القبض على فرد من الأفراد يجب اتخاذ الآتي تنفيذ ما تم اتفاق عليه في الخطة الأمنية إذا أسر أحد الأخوة من المجتمعين هؤلاء تنفذ ما, اتفق ما تم اتفاق عليه في الخطة الأمنية المسبقة وأيضا تأمين الأماكن والأسلحة ونحوه إذا كان مفبوض عليه من القيادات وأيضا إبلاغ جميع الأفراد المستمعين في حال القبض على شخص قبل الاستماع بحيث لا يأتوا إلى مكان الاستماع لأنه لو جاءوا إلى مكان الاستماع لا شك أن هذا الشخص المقبوض عليه سيبلغ عن مكان الاستماع فيfun أشرع الجميع تأمين قلنا لماذا تأمين الأماكن الأسلحة ونحوه إذا كان مقبوض عليه من القيادات لأن لا شك أن القيادات دائما لهم ارتباطات كثيرة فالأماكن البديلة وأماكن أسلحة لا شك أنه أن كثير المقنات تعرف هذه الأماكن تعرف وجودها أو على الأقل تعرف الأشخاص الذين يعرفونها. والقائد عندما يؤثر بما أنه عنده معلومات كثيرة بد أنه سيقوم أجلس الأمر بتعديل بحيث يدل على جميع هذه الأماكن فنحن ماذا نقوم؟ تبديل الأماكن التي نحن نتواجد فيها وهو وهذا القائد يعرفه إخراج الأسلحة لو كانت في مخابئ معينة وهذا القائد كان يعرفها ويعرف يعرف من يعرفها حدم الاتصال ايضا على اي تلفون هذا القائد يعرفه او يتعامل معه لان كل هذا تحت التهديد سيأتي به تبلاغ الجميع برقم التلفون الموجود في مكان اجتماع لاستخدام من التضليل العدو ايضا تلفون الموجود في, في البيت في مكان الاجتماع انت ستنع ان تستخدمه من اجل ان تضليل العدو وبهذا نكتفي والذات الله خير